لا خير في كثير من نجواهم إلا من مر بصدقة أو بَيْنَ النَّاسِ إصلاح بين وما يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى من بعد ما تبين له الهدى ويتمح للمؤمنين نوله ما تولى, نوله ما تولى ونصلي, ونصلي جهنم وساء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 خسر خسرانا مبينا يَعِدُهُمْ وما يعدهم وَمَا وما الشَّيْطَانُ لا ليس بأمانيكم ولا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نَقِيرًا الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إِيَّاكَ نعبد وَإِيَّاكَ نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المخضوب عليهم ولا الضالحين وللله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيقا ويستفتونك في النزاع أَلَا تَقْحُرُهُنَّ والمستضعفين مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تقوموا وَأَن تَقُولُوا لِلْيَتَامَى تفعلوا وَمَا خير مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا فإن امرأة خافت من ذألها نشوزا وإعراضا فلا جناح عليهما فلا جناح عليهما أن يصطالح بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله فإن الله كان بما تعملون خبيلا ولن تستطيعوا أن تأذنوا بين النساء ولو حرستم فلا تميلوا كل الميل فلا تميلوا كل الميل فتذرواها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله فإن الله كان بفور الرحيم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته كَانَ اللَّهُ وَاسِعَ الْحِكْمَةِ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكموا إِنَّ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فقيراً فَاللَّهُ أولى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الهدى اصوله والكتاب والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله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 سمعتوا آيات الله يكفر بها يكفر بها, ويستهزأ بها فلا تقرضوا معهم, معهم حتى يخوضوا في حديث مثله إنكم إذا مثلهم إن الله دامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإِن كان لكم فتح من الله قالوا قالوا ألم نكم معكم وإِن كان للكافرين نصيب قالوا قالوا ألم نستحوذ عليكم ولم نحكم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 إِنَّ اللَّهَ فَلَن تَجِدَ لَهُ لفضيله واتصموا. <تصفيق> بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك لعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرأة فجاءت ونيسرك لليسرى فذكر النفعة الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها نشقى <تصفيق> الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى على فلح من تزكى وذكر أصم ربه فصلى بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقى ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين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 إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين, آمين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفء احد